بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَاءَ رَآهُ اسْتَعْنَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَا أَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ أَرَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بأن الله خير الله كلا الا لم ينته لنشفى عن بناصيتنا صيته كاذبه خاطئه فليدع نادي يكون كَلَّا مَنَا تُطَعْهُ وَسِجُدْ وَاقْتَلِبْ